وما اسقان من بطونها من اللبن الخالص السائغ الهني المريء الخارج من بين الفرث والدم فتأمل كيف ينزل الغذاء من أفواهها إلى المعدة فينقلب بعضه بإذن الله دما يسري في عروقها وأعضائها وشعورها ولحومها فإذا أرسلت العروق في مجاريها إلى جملة الأجزاء قلبه كل عضو وعصب وغضروف وشعر وظفر وحافر إلى طبيعته ثم يبقى الدم في تلك الخزائن التي له إذ به قوام الحيوان ثم ينصب ثفله إلى الكرش فيصير زبلا ثم ينقلب باقيه لبنا صافيا أبيض سائغا للشاربين فيخرج من بين الفرث والدم حتى إذا أنهكت الشات أو غيرها حلبا خرج دم مشربا بحمرته فصف الله سبحانه الألطف من الثفل بالطبخ الأول وانفصل الكبد وصار دما. وكان مخلوطا بالأخلاط الأربعة فأذهب الله عز وجل كل خلط منها إلى مقره وخزانته المهيئة له من المرارة والطحال والكليا وباقي الدم الخالص يدخل في أوريدة الكبد فينصب من تلك العروق إلى الضرع فيقلبه الله تبارك وتعالى من صورة الدم وطبعه وطعمه إلى صورة اللبن وطبعه وطعمه فاستخرج من الفرث والدم أسأل المعطل الجاحد من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وأتقن هذا الصنع ولطف هذا اللطف سوى اللطيف الخبير فصل ثم تأمل العبرة في السمك وكيفية خلقته فإنه خلق غير ذي قوائما لأنه لا يحتاج إلى المشي إذا كان مسكنه الماء ولم تخلق له لئة لأن منفعت الرئة التنفس والسمك لم يحتاج إليه لأنه يغمس في الماء وخلقت له عواض القوائم أجنحة شداد يقذف بها من جانبيه كما يقذف صاحب المركب بالمقاذيف من جانبي السفينة وكسي جلده قشور متداخلة كتداخل الجوشن ليقيه من الآفات وأعين بقوة الشم لان بصره ضعيف والماء يحجبه فصار يشم الطعام من بعد فيقصده وقد ذكر في بعض كتب الحيوان أن من فيه إلى صماخيه منافذ فهو يعب الماء فيها بفيه ويرسله من صماخيه فيتروح بذلك كما يأخذ الحيوان النسيم البارد بأن ثم يرسله ليتروح به فإن الماء للحيوان البحري كالهواء للحيوان البري فهما بحران أحدهما ألطف من الآخر بحر هواء يسبح فيه حيوان البر وبحر ماء يسبح فيه حيوان البحر فلو فارق كل من الصنفين بحره إلى البحر الآخر مات فكما يختنق الحيوان البري في الماء يختنق الحيوان البحري في الهواء فسبحان من لا يحصل عاد دون آياته ولا يحيطون بتفصيل آية منها على الانفراد بل إن علموا منها وجها جهلوا منها أوجها فتأمل الحكمة البالغة في كون السمك أكثر الحيوان نسلا ولهذا ترى في جوف السمكة واحدة من البيض ما لا يحصى كثرة وحكمة ذلك أن يتسع لما يغتذي به من أصناف الحيوان فإن أكثرها يأكل السمك حتى السباع فإن غالبها في حافات الاجام جاثمة تعكف على الماء الصافي فإذا تعذر عليها صيد البر رصرت السمك فاختطفته، فلما كانت السباع تأكل السمك والطير تأكله والناس تأكله والسمك الكبار تأكله ودواب البر تأكله فقد جعل الله سبحانه غذاء لهذه الاصناف اقتضت حكمته أن يكون بهذه الكثرة ولو رأى العبد ما في البحر من ضروب الحيوانات والجواهر والأصناف التي لا يحصيها إلا الله ولا يعرف الناس منها إلا الشيء القليل الذي لا نسبة له أصلا إلى ما غاب عنهم لرأى العجب والعالم سعة ملك الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها إلا هو هذا الجراد نثرة حوت من حيتان البحر ينثره من منخريه وهو جند من جنود الله ضعيف الخلقة عجيب التركيب فيه خلق سبع حيوانات فإذا رأيت عساكره قد أقبلت أبصرت جندا لا مرد له ولا يحمي منه عدد ولا عد فلو جمع الملك خيله ورجله ودوابه وسلاحه ليصده عن بلده لما أمكنه ذلك فانظر كيف ينساب على الأرض كالسيل فيغش السهل والجبل والبدوى والحضر حتى يستر نور الشمس بكثرته ويسد وجه السماء بأجنحته فيبلغ من الجو إلى حيث لا يبلغ طائر أكبر جناحين منه فصل المعطل من الذي بعث هذا الجند الضعيف الذي لا يستطيع أن يرد عن نفسه حيوانا رام أخذه بفيه على المعسكر أهل القوة والكثرة والعدد والعدة والحيلة فلا يقدرون بأجمعهم على دفعه بل ينظرون إليه يستبد بأخواتهم دونهم ويمزقها كله مزق واذروا الارض قفرا منها وهم لا يستطيعون ان يردوه ولا يحولوا بينه وبينها وهذا من حكمته سبحانه ان يسلط الضعيف من خلقه الذي لا مؤنه له على القوي فينتقم به منه وينزل به ما كان يحذره منه حتى لا يستطيع لذلك مردا ولا صرفا قال الله تعالى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 على استقامة مع الله وإيثار لمرضاته في كل حال يمكن به الضعيف والمستضعف حتى يرى من استضعفه أنه أولى بالله ورسوله منه ولكن اقتضت حكمة الله العزيز الحكيم أن يأكل الظالم الباغي ويتمتع في خفارة ذنوب المظلوم المبغي عليه فذنوبه من أعظم أسباب الرحمة في حق ظالمه كما أن المسؤول إذا رد السائل فهو في خفارة كذبه ولو صدق السائل لما أفلح من رد وكذلك السارق وقاطع الطريق في خفارة منع أصحاب الأموال حقوق الله فيها ولو أدوا مال الله عليهم فيها لحفظها الله عليهم وهذا أيضا نباب عظيم من حكمة الله وهذا أيضا باب عظيم من حكمة الله يطلع الناظر فيه على أسرار من أسرار التقدير وتسليط العالم بعضهم على بعض وتمكين الجنات والبواف فسبحان من له في كل شيء حكمة بالغة وآية باهرة حتى إن الحيوانات العادية على الناس في أموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في خفارة ما كسبت أيديهم، ولولا ذلك لم يسلط عليهم من أشيء، ولعل هذا الفصل الترضي أنفع لمتأمبله من كثير من الفصول المتقدمة، فإنه إذا أعطاه حقه من النظر والفكر عظم انتفاعه به جدا، والله الموفق، ويحكى أن بعض أصحاب الماشية كان يشوب اللبن ويبيعه على أنه خارص، فأرسل الله عليه سيلا فذهب بالغنم فجعل يعجب فأتي في منامه فقيل له أتعجب من أخذ السيل غنمك؟ إنه تلك القطرات التي شبت بها اللبن اجتمعت وصارت سيلا فقش على هذه الحكاية ما تراه من نفسك وفي غيرك تعلم حينئذ أن الله قائم بالقسط وأنه قائم على كل نفس بما كسبت وأنه لا يظلم مثقال ذراً والاثر الإسرائيلي معروف أن رجلاً, أن رجلا كان يشوب الخمر ويبيعه على أنه خالص فجمع من ذلك كيس ذهب وسافر به فركب البحر ومعه قرد له فلما نام أخذ القرد الكيس وصعد به إلى على المركب ثم فتحه وجعل يلقي دينارا في الماء ودينارا في المركب كأنه يقال له بلسان الحال ثمن الماء صار إلى الماء ولم نظلم وتأمر الحكمة في حبس الله الغيث عن عباده وابتلاءهم بالقحط إذا منع الزكاة وحرم المساكين كيف جوزوا على منع مال المساكين قبلهم من القوت بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها عنهم يقر لهم بلسار الحال منعتم الحق فمنعتم الغيث فهل لستنزلتموه ببذل مال الله قبلكم وتأمل حكمة الله تعالى في صرفه الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس عنه فصدهم عنه كما صد عباده صدا بصد ومنعا بمنع وتأمل حكمته تعالى في محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليها كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم واتلفوها بالربا جوزوا إثلافا بإثلاف فقل أن ترى مرابيا إلا وآخرته إلى محق وقلة وحاجة وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد إذا جار قويهم على ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء وهذه سنة تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعيدها كما بدأها وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم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 شيبت لهم الولاة فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فالله عن مثل أبي بكر وعمر بل ولاة على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء فإياك أن تظن بنفسك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم بوجوه الحكمة والصواب ولكن العقول الخفاشيه محجوبة بضعفها عن إدراكها كما أن الأبصار الخفاشيه محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس وهذه العقول الصغار إذا صادف الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار خفافيش عشاه النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلم وتأمل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عليهم بحسب تنوع جرائمهم كما قال تعالى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 صا بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلن افضنا بذنب فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من افذت الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وتأمل حكمته تعالى في مسخ من من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم فإنهم لما موسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها لتتم المناسبة ويكمل الشبه وهذا غاية الحكمة واعتبر هذا بمن مسخوا قردة وخنازير كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعمالها ثم إن كنت من المتوسمين فاقرا هذه النسخة من وجوه أشبههم ونظرائهم كيف تراها بادية عليها وإن كانت مستورة بصورة الإنسانية فقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعه والفسق الذين لا عقول لهم، بل هم اخف الناس عقولا وأعظمهم مكرا وخداعا وفسقا، فإن لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسمين، وقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم، ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن, نسخة فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضه يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب ويتظهر وتغفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأردأها طباعة ومن خاصته أنه يدع الطيبات فلا ياكلها ويقوم الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه فتأمل مطابقة هذا الوصف لإعداء الصحابة كيف تجده منطبقا عليهم فإنهم عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرأوا منهم ثم والوا كل عدو لهم من النصارى واليهود والمشركين فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين والكفار وصرحوا بأنهم خير منهم فأي شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير فإن لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين وأبل الأخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسخ من مسخ منهم عند الموت خنزيرا فأكثر من أن تذكرها هنا وقد افرد لها الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابا وتأمل حكمته تعالى في عذابه الأمم السابقة بعذاب الاستئصال لما كانوا اطول أعمارا وأعظم قوى وأعتى على الله وعلى رسله فلما تقاصرت الأعمار وضعفت القوى رفع عذاب الاستئصال وجعل عذابهم بأيدي المؤمنين فكانت الحكمة في كل واحد من الأمرين مقتضته في وقته وتأمل حكمته تبارك وتعالى في إرسال الرسل في الأمم واحدا بعد واحد كلما مات واحد خلفه آخر لحاجتها إلى تتابع الرسل والأنبياء لضعف في عقولها وعدم, اكتفاء وعدم اكتفائها بآثار شريعة الرسول السابق فلما انتهت النوبة إلى محمد بن عبد الله رسول الله ونبيه صلى الله عليه وسلم فأرسله إلى أكمل الأمم عقولا ومعارف وأصحها أذهانا وأغزرها علوما وبعثه بأكمل شريعة ظهرت في الأرض منذ قامت الدنيا إلى حين مبعثه فأغنى الله الأمة بكمال رسولها وكمال شريعته وكمال عقولها وصحة أذهانها عن رسول يأتي بعده وأقام له من أمته ورثة يحفظون شريعته وأكلهم بها حتى يؤدها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم فلم يحتاجوا معه إلى رسول آخر ولا نبي ولا محدث ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنه قد كان قبلكم في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر فجزم بوجود المحدثين في الأمم وعلق وجوده في أمته بحرف الشرط وليس هذا بنقصان لأمته عن قبلهم بل هذا من كمال أمته على من قبلها فإنها لكمالها وكمال نبيها وكمال شريعته لا تحتاج إلى محدث بل إن وجد فهو صالح للمتابعة والاستشهاد لا أنه عمدة لأنها في غنية بما بعث الله به نبيها عن كل منام أو مكاشفة أو إلهام أو تحديث وأما من قبلها فلحاجتهم إلى ذلك جعل فيهم المحدثون ولا تظن أن تخصيص عمر رضي الله عنه بهذا تفضيل له على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بل هذا من أقوى مناقب الصديق فإنه لكمال مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثدي الرسالة استغنى بذلك عما يتلقاه من تحديث أو غيره فالذي يتلقاه من مشكات النبوة أتم من الذي يتلقاه عمر من التحديث فتأمل هذا الموضع واعطه حقه من المعرفة وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم الخبير وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أكمل خلقه وأكملهم شريعة وأن أمته أكمل الأمم وهذا فصل معترض وهو من أنفع فصول الكتاب ولولا الإطالة لوسعنا فيه المقال وأكثرنا فيه من الشواهد والأمثال ولقد فتح الله الكريم فيه الباب وأرشد فيه إلى الصواب وهو المرجو لتمام نعمته ولا قوة إلا به فصل فأعد الآن النظر فيك وفي نفسك مرة ثانية من الذي تبرك بألطف التدبير وأنت جنين في بطن أمك في موضع لا يد تنالك ولا بصر يدركك ولا حيلة لك في التماس الغذاء ولا في دفع الضراء فمن الذي أجرى إليك من دم الأم ما يغذوك كما يغذو الماء النبات؟ وقلب ذلك الدم لبلا ولم يزل يغذيك به في أضيق المواضع وابعدها من حيله التكسو والطلب حتى إذا كمل خلقك واستحكم وقوي أديمك على مباشرة الهواء وبصرك على ملاقات الضياء وصلبت عظامك على مباشرة الأيدي والتقلب على الغبراء هاج طلق بأمك فأزعجك إلى الخروج أيما ازعاج إلى عالم الابتلاء فركضك الراحم ركضة من كانه لم يضمك قط. ولم يجتمل عليك فيا بعد ما بين ذلك القبول والاجتماع حين وضعت نطفة وبين هذا الدفع والطرد والإخراج وكان مبتهجا بحملك فصار يستغيث ويعج إلى ربك من ثقلك فمن الذي فتح لك بابه حتى ولجت ثم ضمه عليك حتى حفظك وكملت ثم فتح لك ذلك الباب ووسعه حتى خرجت منه كلمح البصر لم يخنقك ضيقه ولم تحبسك صعوبة طريقك فيه فلو تأملت حالك في دخولك من ذلك الباب وخروجك منه وخروجك منه لذهب بك العجب كل مذهب فمن الذي أوحى إليه أن يتضايق عليك وانت نطفة حتى لا تفسد هناك ثم أوحى إليه أن يتسع لك وينفسح حتى تخرج منه سليما إلى أن خرجت فريدا وحيدا ضعيفا لا قشرة ولا لباس ولا متاع ولا مال أحوج خلق الله وأضعفهم وافقرهم فصرف ذلك اللبن الذي كنت تتغذى به في بطن أمك إلى خزانتين معلقتين على صدرها تحمل غذاءك على صدرها كما حملتك في بطنها ثم ساقه إلى تلك الخزانتين ألطف سوق في مجار وطرق قد تهيأت له فلا يزال واقفا في طرقه ومجاريه حتى تستوفي ما في الخزانتين فيجري وينساق إليك فهو بئر لا تنقطع مادتها ولا تنسد طرقها يسوقها إليك في طرق لا يهتدي إليها الطواف ولا يسلكها الرجال فمن رققه لك وصفاه وأطاب طعمه وحسن لونه وأحكم طبقه أعدل احكام لا بالحار المؤذي ولا بالبارد المردي ولا المر ولا المالح ولا الكريه الرائحه بل قلبه إلى ضرب آخر من التغذية والمنفعة خلاف ما كان في البطن فوافاك في أشد أوقات الحاجة إليه على حين ضمئ شديد وجوع مفرط جمع لك فيه بين الشراب والغذاء فحين تولد قد تلمغت وحركت شفتيك للرضاع فتجد الثدي المعلق كالإداوة قد تدلى إليك وأقبل بدره عليك ثم جعل في رأسه تلك الحلمة التي هي بمقدار صغر فمك فلا يضيق عنها ولا يتعب بالتقامها ثم ثقب لك في رأسها ثقبا لطيفا بحسب احتمالك ولم يوسعه فتختنق باللبن ولم يضيقه فتمصه بكلفة بل جعله بقدر اقتضته حكمته ومصلحتك فمن عطف عليك قلب الأم ووضع فيه الحنان العجيب والرحمة الباهره حتى تكون في أهنأ ما يكون من شأنها وراحتها ومقيلها فإذا أحست منك بأدنى صوت أو بكاء قامت إليك واثرتك على نفسها على مدى الأنفاس منقادة إليك بغير قائد ولا سائق إلا قائد الرحمة وسائق الحنان تود لو أن كل ما يؤلمك بجسمها وأنه لم يطرقك منه شيء وأن حياتها تزاد في حياتك فمن الذي وضع ذلك في قلبها؟ حتى إذا قوي بدونك واتسعت امعاؤك وخشنت عظامك واحتجت إلى غذاء اصلب من غذائك ليشتد به عظمك ويقوى عليه لحمك وضع في فيك آلة القطع والطحن فنصب لك أسنان تقطع بها الطعام وطواحين تطحنه بها فمن الذي حبسها عنك أيام رضاعك رحمة بأمك ولطفا بها ثم أعطاكها أيام أكلك رحمة بك وإحسانا إليك ولطفا بك فلو أنك خرجت من البطن ذا سن وناب وناجذ وضرس كيف كان حال أمك بك ولو أنك منعتها وقت الحاجة إليها كيف كان حالك بهذه الأطعمة التي لا تسيغها إلا بعد تقطيعها وطحنها وكلما ازددت قوة وحاجة إلى الافتنان في أكل المطاعم المختلفة زيد لك في تلك الآلات حتى تنتهي إلى النواجد فتطيق نهش اللحم وقطع الخفز وكسر الصلب ثم إذا ازددت قوة زيد لك فيها حتى تنتهي إلى الطواحين التي هي آخر الأبرص فمن الذي ساعدك بهذه الآلات وأنجدك بها ومكنك بها من ضروب الغذاء ثم إنه اقتضت حكمته أن أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا بل غبيا لا عقل ولا فهم ولا علم وذلك من رحمته بك فإنك على ضعفك لا تحتمل العقل والفهم والمعرفة بل كنت تتمزق وتتصدع بل جعل ذلك ينشأ فيك بالتدريج شيئا فشيئا فلا يصادفك ذلك وهله واحدة بل يصادفك يسيرا يسيرا حتى يتكامل فيك واعتبر ذلك بأن الطفل إذا سبي صغيرا من بلده ومن بين أبويه ولا عقل له فإنه لا يؤلمه ذلك وكلما كان أقرب إلى العقل كان أشق عليه وأصعب حتى إذا كان محتنكا عاقلا فلا تراه إلا كالواله الحيران ثم لو لدت عاقلا فاهما كحالك في كبرك لتنغصت عليك حياتك أعظم تنغيص وتنكدت أعظم تنكيد لأنك ترى نفسك محمولا رضيعا معصبا بالخرق مربطا بالقمط مسجونا في المهد عجزا ضعيفا عما يحاوله الكبير فكيف كان يكون عيشك مع تعقلك التام في هذه الحالة ثم لم يكن يوجد لك من الحلاوة واللطافة والوقع في القلب والرحمة بك ما يوجد للمولود الطفل بل تكون انكد خلق الله وأثقلهم واعلتهم وأكثرهم فضولا وكان دخولك هذا العالم وأنت غبي لا تعقل شيئا ولا تعلم ما فيه أهله محض الحكمة والرحمة بك والتدبير فتلقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة ثم لا يزال يتزايد فيك العقل والمعرفة شيئا فشيئا حتى تألف الأشياء وتمر عليها وتخرج من التأمر لها والحيرة فيها وتستقبلها بحسن التصرف فيها والتدبير لها والإتقال لها وفي ذلك وجوه أخر من الحكمة غير ما ذكرناها فمن هذا الذي هو قيم عليك بالمرصاد؟ يرصدك حتى يوافيك بكل شيء من المنافع والآراب والآلات في وقت حاجتك لا يقدمها عن وقتها ولا يؤخرها عنها ثم إنه أعطاك الأظفار وقت حاجتك إليها لمنافع شتى فإنها تعين الأصابع وتقويها فإن أكثر العمل لما كان برؤوس الأصابع وعليها الاعتماد وعينت بالأظفار قوة لها مع ما فيها من منفعة حك الجسم وقشط الأذى الذي لا يخرج باللحم عنه إلى غير ذلك من فوائدها ثم جملك بالشعر على الرأس زينة ووقاية وصيانة من الحر والبرد إذ هو مجمع الحواس ومعدن الفكر والذكر وثمره العقل تنتهي إليه ثم خص الذكر بأن جمل وجهه باللحيه وتوابعها وقارا وهيبة وجمالا وفصلا له عن سن الصبا وفرقا بينه وبين الإناث وبقى الأنثى على حالها لما خلقت له من استمتاع الذكر بها فبقى وجه على حاله ونظارته ليكون أهيجا للرجل على الشهوة وأكمل للذة الاستمتاع فالماء واحد والجوهر واحد والوعاء واحد واللقاح واحد فمن الذي أعطى الذكر الذكورية والأنثى الأنوثية ألا تلدفت إلى ما يقوله الجهلة من الطبائعيين في ساب الإذكار والإيناف وإحالة ذلك على الأمور الطبيعية التي لا تكاد تصدق في هذا الموضع إلا اتفاقا وكذبها أكثر من صدقها وليس استناد الإذكار والاناث إلا إلى محض المرسوم الإلهي الذي يلقيه إلى ملك التصوير حين يقول يا رب ذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيوحي ربك ما يشاء ويكتب الملك؟ فإذا كان للطبيعة تأثير في الإذكار والإناث فلها تأثير في الرزق والأجل والشقوة والسعادة وإلا فلا إذ مخرج الجميع ما يحيه الله إلى الملك ونحن لا ننكر أن لذلك أسباب أخر ولكن تلك من الأسباب التي استأثر الله بها دون البشر قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير فذكر أصناف النساء الأربعة مع الرجال إحداها من تلد الإناث فقط الثانية من تلد الذكور فقط الثالثة من تلد الزوجين الذكر والأنثى وهو معنى التزويج هنا أي يجعل ما يهب له زوجين ذكرا وأنثى الرابعة العقيم التي لا تلد اصلا ومما يدل على أن سبب الإذكار والإناث لا يعلمه البشر ولا يدرك بالقياس والفكر وإنما يعلم بالوحي ما روى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان قال كنت قائما عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال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 قال فما غذاؤهم على اثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها؟ قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين تسمى سلسبيل قال صدقت وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلا قال ينفعك إن حدثتك قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذ اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرى بإذن الله وإن على مني المرأة مني الرجل أهنفى بإذن الله فقال اليهودي لقد صدقت وإذنك لنبي ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني عن هذا الذي سألني عنه وما لي علم به حتى أتاني الله به والذي دل عليه العقل والنقل أن الجنين يخلق من الماءين جميعا فالذكر يقذف ماءه في رحم الأنثى وكذلك هي تنزل ماءها إلى حيث ينتهي ماءه فيلتقي الماءان على أمر قد قدره الله وشاء فيخلق الولد منهما جميعا فايما غلب كان الشبه له كما في صحيح البخاري عن حميد عن انس قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتى فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي قال ما أول اشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن انفا جبريل فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول اشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبقت كان الشبه لها فقال أشهد أنك رسول الله وذكر الحديث وفي الصحيحين عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فضحكت أم سلمة فقالت أهو تحتل المراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على أن الولد يخلق من المائين وأن الإذكار والاناث يكون بغلبة أحد المائين وقهره للآخر وعلوه عليه وأن الشبه يكون بالسبق فمن سبق ماؤه إلى الرحيم كان الشبه له وهذه أمور ليس عند أهل الطبيعة ما يدل عليها ولا يعلمه إلا بالوحي، وليس في صناعتهم أيضا ما ينفيها على أن في النفس من حديث ثوبان ما فيها وأنه يخاف أن لا يكون أحد رواته حفظه كما ينبغي وأن يكون السؤال إنما وقع فيه عن الشبه لا عن الاذكار والإناث كما سأل عنه عبد الله بن سلام ولذلك لم يخرجه البخاري وفي الصحيحين من حديث عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وكل بالرحم ملكا فيقول يا رب نطفه يا رب علقه يا رب مضغه فاذا اراد ان يغلقها قال يا رب اذكر ام انثى يا رب اشقي ام سعيد فما الرزق فما الاجل فيكتب كذلك في بطن امه افلا تراه كيف احال بالاذكار والاناث على مجرد المشيئه وقرنه بما لا تاثير للطبيعه فيه مدخل أولا ترى عبد الله بن سلام لم يسأل إلا عن الشبه الذي يمكن الجواب عنه ولم يسأل عن الأذكار والإناث مع أنه أبلغ من الشبه الله اعلم وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله فهو عين الحق وعلى كل تقدير فهو يبطل ما زعمه بعض الطبائعين من معرفة أسباب الإذكار والإناث والله اعلم فصل فانظر كيف جعلت آلات الجماع في الذكر والأنثى جميعا على وفق الحكمة فجعلت في حق الذكر آلة ناشزة تمتد حتى توصل المنية إلى قاعر الرحم بمنزلة من يناول غيره شيئا فويمد يده إليه حتى يوصله إياه ولأنه يحتاج إلى أن يقذف ماءه في قاع الرحم وأما الأنثى فجعل لها وعاء مجوف لانها تحتاج إلى أن تقبل ماء الرجل وتمسكه وتشتمل عليه. فعطيت آلة تريق بها ثم لما كان ماء الرجل ينحدر من أجزاء الجسد رقيقا ضعيفا لا يخلق منه الولد جعل له الأنثيان وعاءا يطبخ فيهما ويحكم إنضاجه فيشتد وينعقد ويصير قابلا لان يكون مبدا للتخليق ولم تحتج المرأة إلى ذلك لأن رقة مائها ولطافته إذا مازج غيل ضماء الرجل وشدته قوي به واستحكم ولو كان الماء رقيقين ضعيفين لم يتكون الولد منهما وخص الرجل بآلة النضج والطبخ لحكم منها أن حرارته أقوى والأنثى باردة فلو أعطيت تلك الآلة لم يستحكم طبخ الماء وإنضاجه فيها ومنها أن ماءها لا يخرج عن محله بل ينزل من بين ترائبها إلى محله بخلاف ماء الرجل فلو أعطيت المرأة تلك الآلة لكانت تحتاج إلى آلة أخرى يوصل بها الماء إلى محله ومنها أنها لما كانت محلا للجماع أعطيت من الآلة ما يليق بها فلو أعطيت آلة الرجل لم تحصل لها اللذة والاستمتاع بها ولكانت تلك الآلة معطلة بغير منفعة فالحكمة التهمة فيما وجدت خلقة كل منهما ما عليه فصل فارجع الآن إلى نفسك وكرر النظر فيك فهو يكفيك وتأمل أعضائك وتقدير كل عضو منها للأرب والمنفعة المهيئ لها فاليدان للعلاج والبطش والأغذ والاعطاء والمحاربة والدفع والرجلان لحمل البدن والسعي والركوب وانتصاب القامة والعينان للاهتداء والجمال والزينة والملاحة ورؤية ما في السماوات والأرض وآياتهما وعجائمهما والفم للغذاء والكلام والجمال وغير ذلك والأنف للنفس ولإخراج فضلات الدماغ وزينة للوجه. واللسان للبيان والترجمة عنك والأذنان صاحباء الاخبار يؤديانها إليك فاللسان رسول إلى خارج والأذنان رسولان من خارج إليك فهما يؤديان إليك واللسان يبلغ عنك والمعدة خزانه يستقر فيها الغذاء فتطبخه وتنضجه وتصلحه اصلاحا آخر وطبخا آخر غير الإصلاح والطبخ الذي توليته من خارج فأنت تعاني إنضاجه وطبخه وإصلاحه من خارج حتى تظن أنه قد كمل وأنه قد استغنى عن طبخ آخر وإنضاج آخر وطباخه الداخل ومنضجه يعاني من نضجه وطبخه ما لا تهتدي أنت إليه ولا تقدر عليه فهو يوقد عليه نيران تذيب الحصى وتذيب ما لا تذيبه النار وهي في الطف بوضع منك لا تحرقك ولا تلتهب عليك وهي أشد حرارة من النار وإلا فما يذيب هذه الأطعمة الغليظه الشديدة جدا حتى يجعلها ماء ذائبا وجعل الكبد للتخليص وأخذ صفو الغذاء وألطافه ثم رتب منها مجارية طرقا يسوق بها الغذاء إلى كل عضو وعظم وعصب ولحم وشعر وظفر وجعل المنافذ والأبواب لإدخال ما ينفعك وإخراج ما يضرك وجعل الأوعية المختلفة خزائن تحفظ مادة حياتك فهذه خزانة للطعام وهذه خزانة للحرارة وهذه خزائن للدم وجعل منها خزائن مؤديات لألا تختلط بالخزائن الأخرى فجعل خزانة للمرة السوداء وأخرى للمرة الصفراء وأخرى للبول وأخرى للمني فتأمل حال الطعام في أصوله إلى المعدة وكيف يسري منها في البدن فإنه إذا استقر فيها اجتملت عليه وانضمت فتطبخه وتجيد صنعته ثم تبعثه إلى الكبد في مجار دقاق وقد جعل بين الكبد وبين تلك المجاري غشاء كالمصفات الضيقة الأبخاش تصفيه فلا يصل إلى الكبد منه شيء غليظ خشن فينكؤها لأن الكبد رقيقة لا تحمل الغليظ فإذا قبلته الكبد أنفذته إلى البدن كله في مجاري مهيئة له بمنزلة المجاري المعده للماء ليسلك في الأرض فيعمها بالساقية ثم يبعث ما بقي من الخبث والفضول إلى مغايض ومصارف قد أعدت لها فما كان من مرة صفراء بعثت به إلى المرارة وما كان من مرة سوداء بعثت به إلى الطحال وما كان من الرطوبة المائية بعثت به إلى المثانة فمن ذا الذي تولى ذلك كله وأحكمه ودبره وقدره فأحسن تقديره وكأني بك أيها المسكين تقول هذا كله من فعل الطبيعة وفي الطبيعة عجائب وأسرار فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك وقلت أخبريني عن هذه الطبيعة أهي ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة أم ليست كذلك بل عارض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه فإن قالت لك بل من ذات قائمة بنفسها لها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة فقل لها هذا هو الخالق البارئ المصور فلم تسمينه طبيعة وبالله عن ذكر الطبائع يرغب فهل لا سميته بما سمى به نفسه على ألسن رسله على ألسن رسله ودخلت في جملة العقلاء والسعداء فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى وإن قالت لك بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل وهذا كله فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصل وقد شوهد من آثارها ما شوهد فقلها هذا ما لا يصدقه ذو عقل سليم كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة والحكم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة عليها ممن لا فعل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور وهل التصديق بمثل هذا إلا دخول في سلك المجانين والمبرسمين؟ ثم لها بعد ولو ثبت لك ما ادعيت فمعلوم ان مثل هذه الصفه ليست بخالقه لنفسها ولا مبدعه لذاتها فمن ربها ومبدعها وخالقها ومن طبعها وجعلها تفعل ذلك فهي اذن من ادل الدلائل على بارئها وفاطرها وكمال قدرته وعلمه وحكمته فلم يجد عليك تعطيلك رب العالم فلم يجد عليك تعطيلك رب العالم وجحدك لصفاته وأفعاله إلا مخالفتك لموجب العقل والفطرة ولو حاكمناك إلى الطبيعة لاريناك أنك خارج عن موجبها فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الإنسانية اصلا وكفى بذلك جهلا وضلالا فإن رجعت إلى العقل وقلت لا يوجد حكمة إلا من حكيم قادر عليم ولا تدبير متقن محكم إلا من صانع قادر مختار مدبر عليم بما يريد قادر عليه لا يعجزه ولا يصعب عليه ولا يؤده قيل لك فقد أقررت وايحك بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه فدع تسميته طبيعة أو عقلا فعالا أو موجبا بذاته وقل هذا هو الله الخالق البارئ المصور رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين ورب المشارق والمغارب الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما صنع فما لك جحت أسماءه وصفاته بل وذاته وأضفت صنعه إلى غيره وخلقه إلى سواء مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدوير إليه بد فالحمد لله رب العالمين على أنك لو تأملت قولك طبيعة ومعنى هذه اللفظة لذلك على الخالق البارئ لفظها كما دل العقول عليه معناها لأن طبيعة فعيله بمعنى مفعولة أي مطبوعة ولا يحتمل غير هذا البتة لأنها على بناء الغرائز التي ركبت في الجسم ووضعت فيه كالسجية والغريزة والنحيزه والسلقة والطبيعة فهي التي طبع عليها الحيوان وطبعت فيه ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال فقد دل لفظ الطبيعة على الباري تعالى كما دل معناها عليه والمسلمون يقولون إن الطبيعة خلق من خلق الله مسخر مربوب سنته في خليقته التي اجراها عليها ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء فيسلبها تأثيرها إذا أراد ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء ليري عباده ليري عباده أنه وحده الخالق البارئ المصور وأنه يخلق ما يشاء كما يشاء وإنما أمره إذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأن الطبيعه التي انتهى نظر خفافيش اليها إنما هي خلق من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته فكيف يحسن بمن له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسى من طبعها وخلقها ويحيل الصنع والابداع عليها ولم يزل الله سبحانه يسلبها قوتها ويحيلها ويقلبها إلى ضد ما جعلت له حتى يري عباده أنها خلقه وصنعه مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فصل فاعد النظر في نفسك وتأمل حكمة اللطيف الخبير في تركيب البدن ووضع هذه الأعضاء مواضعها منه وإعدادها لما اعدت له وإعداد هذه الأوعية المعدة لحمل الفضلات وجمعها لكي لا تنتشر في البدن فتفسده ثم تأمل الحكمة البالغة في تنميتك وكثرة أجزائك من غير تفكيك ولا تفصيل ولو أن صانعا أخذ تمثالا من ذهب أو فضة أو نحاس فأراد أن يجعله أكبر مما هو هل كان يمكنه ذلك إلا بعد أن يكسره ويصوغه صيغة أخرى والرب تعالى ينمي جسم الطفل وأعضاءه الظاهرة والباطنة وجميع أجزائه وهو باق ثابت على شكله وهيئته لا يتزايل ولا ينفك ولا ينتقض واعجب من هذا كله تصويره في الرحم حيث لا تراه العيون ولا تلمسه الأيدي ولا تصل إليه الآلات فيخرج بشرا سويا مستوفيا لكل ما فيه مصلحته وقوامه من عضو وحاسة وآلة من الأحشاء والجوارح والحوامل والأعصاب والرباطات والأغشية والعظام المختلفة الشكل والقدر والمنفعة والموضع الا غير ذلك من اللحم والشحم والمخ وما في ذلك من دقيق التركيب ولطيف الخلقه وخفي الحكمة وبديع الصنعه كل هذا صنع الله أحسن الخالقين كل هذا صنع الله أحسن الخالقين في قطره بالماء ماء مهين وما كرر عليك في كتابه مبدا خلقك واعادته ودعاك الى التفكر فيه الا لما لك من العبره والمعرفه فلا تستطل هذا الفصل وما فيه من نوع تكرار يشتمل على مزيد فائده فان الحاجه إليه ماسه والمنفعه به عظيمه فانظر إلى بعض ما خصك به وفضلك به على البهائم المهملة إذ خلقك على هيئة تنتصب قائما وتستوي جالسا وتستقبل الأشياء ببدنك وتقبل عليها بجملتك فيمكنك العمل والصلاح والتدبير ولو كنت كذوات الأربع المكبوبة على وجهها لم يظهر لك فضيلة التمييز والاختصاص ولم يتهيأ منك ما تهيأ من هذه النصبة قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فرزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا فسبحان من ألبس خلع الكرامة كلها لبني ادم من العقل والعلم والبيان والنطق والشكل والصورة الحسنة والهيئة الشريفة والقد المعتدل واكتساب العلوم بالاستدلال والفكرة واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعه والانقياد فكم بين حاله وهو نصد داخل إلى الرحم مستودع هناك وبين حاله والملك يدخل عليه في جنات عدن فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين فالدنيا قرية والمؤمن رئيسها والكل مشغول به ساع في مصالحه تسخرا وتذليلا وهو مشغول بربه وخالقه والكل قد أقيم في خدمته وحوائجه فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله يستغفرون له والملائكة الموكلون به يحفظونه والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه والأفلاك مسخرة منقادة دائرة بما فيه مصالحه والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته وإصلاح رواتب اقواته والعالم الجوي مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما أودع فيه والعالم السفلي كله مسخر له مخلوق لمصالحه أرضه وجباله وبحاره وأنهاره وأشجاره وثماره ونباته وحيوانه وكل ما فيه كما قال تعالى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 ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فخرج به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 وَإِن تَعُدُّو نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ فَسَائِرُ فِي مَعْرِفَةِ آلاءِ اللَّهِ وَتَأَمُّلِ حِكْمَتِهِ وَبَدِيعِ صُنْعَتِهِ أَطْوَلُ بَاعًا وَأَمْلأُ صَوَاعًا مِنَ اللَّصِيقِ بِمَكَانِهِ الْمُقِيمُ فِي بَلَدِ عَادَتِهِ وَطَبْعِهِ رَاضِيًا بِعَيْشِ بَنِي جِنْسِهِ لا يأنف لنفسه أن يكون واحدا منهم يقول لي أسوة بهم فهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ وليست نفائس البضائع إلا لمن امتطى غارب الاغتراب وطوف في الآفاق حتى رضي من الغنيمة بالإياب فاستلان ما استوعره البطالون وانس بما استوحش منه الجاهلون ينتهيون مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر